لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا سُقْضَ جَاءَتْكُمْ مَغِضَّةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَيَفْرَحُونَ هُوَ خَيْرٌ من ya yijmagon. Ül a rai't ma al zel Allah'ukun أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَنُوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُفَاعَلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وما تكون في شأن وما تتزو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من لزرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين